إِنَّ اللَّهَ فَانِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 وَأَنزَلْنَا الْآيَاتِ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَرَائِقَ قِوَامٍ وَدَانِيَةٍ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنظُرُوا ثَمَرِ اذا اثمر وينعمه ان في ذلك لكم لايات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركا انجنا وخلقهم وخرقوا له ذكرا وبنات بغير علم صبحاله وتعالى عما يصفون رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن لَّيَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ